نستبشِر الاكوان وملائك السماء تهننا رسول وفاطمة وحامل الحما مستبشِر الاكوان وملائك السماء تهننا رسول وفاطمة وحامل الحما تهني الرسول من هل الشهر شعبا في <تصفيق> مولدي الايمان تهني الرسول وفاطمه وحال الحنا يلا تهني الرسول وفاطمه وحال الحنا شهر الاكوان مملى ali ali huna kuna jina la fatima hamu huna ali ali akwa ali ali fatima ali ali ali ali شباب سيد شباب كزمهد جبرائيل وفرحه وبتهليل كن الرسول وفاطمه وحامل حما تهنل الرسول وفاطمه وحامل حما باذن شان الاكوان وملاكه السماء الرباه المقعى يا حيدا بلغ رسونا فاطم وحار الظهات نزله نجوم تقفل كفوف القما عباس عباس عباس البهار. البهار. عباس هن الحسين على الجبين تقبل يسار على التنبيين باليسار يمين حمى الرسول يا حيدر يا علي يا علي يا حيدر يا علي بن الحسن وفاطمه زين العباد, العباد عتامى النوار درب السدان سدا <تصفيق> نش <تصفيق> يا علي يا علي علي شمعتنا ملي النور درب السدا السدا يا علي, علي شنو الصب الاحساس الفرحه ما تنقص شنو الصب الاحساس الفرحه ما تنقص خلي املئ المسيمه علي تم التسجيل في استديوهات الثقلين الإسلامية في الديوانية للانتاج والتوزيع الاسلامي منتصب شعبا هل للمنتظر الشمس على الظلمه وجهك من ضهار مستعجبين ليلا والظلم حظ ولم الجاهل استعجب منيل ظلم حظ ولم الجاهر وانتقم هل للمنتظر منتصف شعبان هلل المنتظر وبمنتصف شعبان هلل المنتظر من المنتظر المنتظر يا شمس على الظلمه وجهك بنهار بنهار بنهار وبمنتصف شعبان هلل المنتظر المنتظر جنا يسبع بجنين نور وحظ الاخراج والتوزيع الفني محمود الشمري وأحمد الشمري كلمات الشعر الحسيني احمد الخالدي اداء الرادود الحسيني اياد المحمد